بسم الله الرحمن الرحيم حابين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ان في السماوات والارض لايات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 فأحيى به الأرض بعد موتها وتصفي في الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نسوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته ويمل لكل أفقاق أثيم يسمع آيات الله جثبا عليه ثم يصر مستكفرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يؤدي عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما من دون الله أولياء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 ولعلكم تشكون وتقفر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا الذين لا يرضون أيام الله يجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن هساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالم وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بطيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلف ثم جعلناك على شريعة من الأمن فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يقضوا عنك من الله شيئا وإن عَبْدُهُمْ أَوْلِيَاءٌ بعض وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُسْتَقِيمِينَ هَذَا بَصَائِرُ مَا فِي وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء أم محيى وما ماتهم ساء ما يحكمون؟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 فلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهدكنا إلا الزهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا وَإِذَا كتلا عليهم آيات ما بيناكم ما كان حزتهم إلا ما يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولا هناك افضل الناس لا يعلمون ولله هناك افضل ويوم تقوم الساعة يومئذ هناك وترى كل أمة جَافِيَةٌ كل أُمَّةٍ تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم الحق. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ربهم في رحمته ذلك هو وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتكم لا عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق وستاعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما, ما, ما الساعة إنهم إلا ظنا وما نحذب السيقين وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهدون وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نسيتم بِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْرَافُ النَّارُ وَمَا لكم مِنْ نَاطِرِينَ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّقَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ وانقضرتهم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هل فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين في السماوات والأرض هو العزيز الحبيب